له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجعر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسباب الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رآنا رمى فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ قُصُ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ثُمَّ إِذَا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى إِنِّي أنا رَبُّكَ فَخَلَعْ عَنْكَ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 سَدًّا يَصُدّنكَ عَنَّا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرَدَّى وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى قَالَ انقِهَا يَا مُوسَى سَأَلْخَاها فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيَرَتَهَا الْأُخْرَى وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا آمِنًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ إِنَّ آيَةً أُخْرَى لِنُرِيَكَ مِنْ آيَاتِنَا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 كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا قَالَ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذ فيه في التاموت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساحل فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصدع على عيني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 مجدت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تليا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى قالا ربنا إن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 فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتا قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كلبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترا فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى وَأَرَوْا أَنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتَّصِفُوا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعَنَ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِمَّا أَن تُلْقِيَ وَإِمَّا أَن نَّ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 وَلَ أُقَطِّ عَأَذِيَكُمْ وَأَْجُلَكُم مِنْ خِلَافِ وَلَأُصَلِّبًاَّكُمْ فيِي جُذُوع النَّفْلِ وَلَ تَعمُ وَلَ تَلَ أَونَا أَشَدُّذاَدًا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 تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى ولقد أوحينا إلى موسى أن أسرد عبابي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بذنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا يا يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي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 مَا لَكُمْ فَاخْلَفْتُمْ مَوْعِدِي قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلَكِنَا وَلَكِنَّا حُمِلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَّاهَا فَتَكَذَّبَ الْسامِرِي فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ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 إني خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّطْتُ دَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ بِقَوْلِي قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَضَضْتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَدَدْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي قَالَ فَذَهَبْ فَإِنَّ وإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه, لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا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 قالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفق في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا يَوْمًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَّا تَرَى فِيهَا عوجا وَلَا أَمْتًا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 إن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لَزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ وَمِنَ آناء اللَّيْلِ فَتَسَبَّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ عَلَّنَكَ تَرْضَى وَلَا تَمُدَّ النَّعَيْنِ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى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 مقابله لقالوا ربنا لو لا اغسلت الينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع اياتك من قبل ان نذل ونخزا فنتبع اياتك من قبل ان نذل قل كل متربص فتربص أ تعلمون من أصْخاب الصاط السوي ومن التباء